وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ الظُّهُورِ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ الظُّهُورِ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فبئس ما لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفاستين العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماو والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لا يأتي لأولي الألباب لا يأتي لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما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 وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذلك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 وكفرا عنهم لو كفرنا عن سيئاتهم ولا ادخلنهم تجري من تحتها الانهار ثوابا لا يَغُرَّنَّكَ قَلْبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي في الانهار الخالدين فيها خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للابرار وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما ذِلِ اِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون